كلا إنها لظَّنَّ الزَّعَةَ للشَّوَى تدْعُو مَن أَدَبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ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 فَأَنَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ